أفلا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجب أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش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 إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصور والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم, وعذاب أليم بما كانوا يخفون هو الذي جعل الشمس ضياء القمر نوراً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون